أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يت هل في ذلك قسم لذيحه ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرمذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وتمود الذين جابوا الصفر بالواد وتلعوا للأوتاد الذين طبوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم. إن ربك سوط عذاب إن ربك لبِ المرصاد فأما الإنسان إذا مبتلى ربه فأكرمه ونعمًا فيقول ربي أكرمن وأما إذا مبتلى فقدر عليه لزمه فيقول فيقول ربي كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاقون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حفا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاءت قام الملك صفا صفا وجيء ايوم اذ في يتذكر الانسان يوم يتذكر الانسان وانما له الذكرى يقول يا ليس لي قدمت لحياتي يقول يا ليسني قدمت لحياتي فيهو بإذن لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وساقه أحد يا أيتها النفس المطمئن ارجعي من بكره امر يثمر في عبادي